أنا المذبوح من قلب أنا العريان بالسلف أنا المذبوح من قلب أنا العريان بالسلف ولا حول ولا قوة إلا بك يا ربي ولا حول ولا قوة إلا بك يا ربي ومن كثري الأسى ظهري حناه الدهر بالخطب وجفني غص عبرات وعيني لا ترى دار ومن كثري من الأسى ضغري حناه الدهر بالخطب وجفني غص عبرات وعيني لا ترى درب فسامحني يا رب بحجي يوم عاشور فسامحني يا بحجي يوم عاشور وكم عذر إلى قلبي فهلا كنت معذور فني حاج مع الدم إذا مطيحت منحور تقاسمنا رزاياهم انا يا ربي والحاره وسامحني لي احرامي اذا حاجت كان وسامحني لي إذا حجل دي ما كان وخانت بي تباريح وما أعطيت أكفان فما أحبوب بأنتي نظاف ثوب ولاكني على الغبره حقيت الحج عور يانا وسامحني فما اندو لمان صلا وما انسى وطاف البيت اشواط بأن يشرب من زمج ولكن بلا ماء سقيت الهم بعد الهم ولا أدري أهل أشرب ولا أدري أهل شرب ترى أم شربهم أعظى يا, يا, يا, يا, يا, يا. ربي واقبل سيدي هرولة العاشر وأنا فوق الثرى مني الدمع تاجر فأتت زينب كي أنهض لي الخدر أنا هرولت الهلاك على الصادر ربي وقبل سيدي هرولة العاشر وأنا فوق الثر مني الدمى تاجري فأتت زينب كي أنهض للخيدري أنا هرولت لها على صادري هرولتي إلى الداعي والخيول بأضلاعي أرولاتي إلى الداعي والخيول بأضلاعي <تصفيق> إلهي وربي هذا السيد يكفي صفايا ومرواي هما في عرصة الطافي إلهي وربي أهذا سيديك في صفايا ومرواي هما في عرسة الطفي ولقد وكلت عن هرولة الحورة زينب قد هرولت في وحشة الصحر تجمع اليتمى الذي فر من الأعداء غيرة الله اغضب وابكي يا زارة ولقد وكلت عن هرولة الحارة زينب قد هرولت في وحشة الصحر تجمع اليتمى الذي فر من الأعداء غيره الله انغضب الله عظم الله لك الله يا الله لك قليل الحاج في العاشر بقلبي وحيدا إذا صرت بلا ناصر إلهي تقبل قليل الحاج في العاشر بقلبي وحيدا إذا صرت بلا نصير وضح الناس يا مولاي بالكبير وأما هدينا يا مالك الأمور صغير ضامع يا رحم صغير ذبحه يا قابل اليسير وضح الناس يا مولاي بالكبير وأما هدنا يا مالك الأمور صغير ضامئ يا رحم صغير تقبل ذبحه يا قابل اليسير وكل هدي ينال ذبحا ولكن بعد أن يروى بسلسبي وكان هديه على كفوفي يا نال الذبحه على قليلي اي وكل هدييه يا نال ولكن بعد ان اروى بسلسبي وكان هدييه على كفوفي يا نال الذبحه على قليلي هاك تقصيري سيدي واغفر هاك تقصيري سيدي واغفر كل تقصيري في المناسق قلة الهدي نهبة الإحرام قلة الهدي نهبة الإحرام ضيعة سعي كل ذلك هاك تقصيري أنا يا رحم الناس بعد سعي هدني ربي لعباس ما قصصت الشعر بل قصرت بالرأس حين تفرق العدى من دون إحساس هاك تقصيري أنا يا رحم الناس بعد سعي هدني ربي بعباس ما قصصت الشعر بل قصرت بالرأس حين تفرن العدى من دون إحسان ايه بتاكسيري ايا رب المقادر ايه بتاكسيري ايا رب المقادر ألا فاقفر لنا عن أي تقصير أهل يرضيك يا ربي ومولاي التسير للشيبه تعفير بما ارديك يا ذخري واحسبي انا مؤتمر للامر ردني اذا يرضيك قل اني اولبي بسم لو تسع قلبي هذا حجي هذا سعيي دعا وقوفي والمشعر خذ ما يكفيه حتى ترضاه وحذر قلبي آه لو قصر حاذا حجيه حاذا سعيه دعا وقوفي والمشعر خذ ما يكفيه حتى ترضاه وحذر قلبي آه له قصه انا لحسين والاباس على على صغاري انا سيد الشامعه موته ليس ليس وحيلاده وعادة أحراري في التفاني لكن أنا السبيل نسعي عادة أنا حسين والنبي جدي نحري هز السيف في تحدي ليس اللي قاوى لو أكون وحدي وكل خوفي زينباه بعدي